يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولم كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ونوكرهم المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جلودهم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفتكم فذوقوا ما كنتم تتمزون إن عدة الشهور عِندَ الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها حُرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشرِّكين كافَتَك ما يقاتلونكم كافَة واعلموا أن الله مع المستقيم